بسم الله الرحمن الرحيم Tassim min Tلك آيات الكتاب المبين Netlu عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق <تصفيق> لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعاك يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحوي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعل لهم ائمه ونجعلهم الوريثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى ان فإِذَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَلق فِي اليَّ وَلَا تَخَافِ وَل تَخَافِي وَل تَحزَلِي إِا رَُّهُ إلَك إِا رَُّ إلَكِ وَجاعِلُ مِنَمُرسَلم فَْلتَقَطَهُم آل فِعوونَ لِيَكُونَ لَ عَد وَمّْ وَحَزَن إِ فِي الرعَوْونَ وَهَ مَانَ وَجُودَهُماَا كانَوا خَطم وَقَالَة رَأةُ فِي الرَوْونَ قُرْوَةُ عْ الللي وَلَكَ ل تَقُتُلُ ل تَقُتُلُهُ عَسَأًََا فَعَنَا أَوَْاتَّخِذَهُ وَلَدَا أَْنَاتَّخِذَهُ أو وَلَدَوُّْ وَهُم لا يَشْرُون واصبح فؤاد امي مسافرا ان كادت لتبدي به لولا اروضقنا على قلبها لولا اروضقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لي اختي قصيه فبصرت به عين جنبه فبصرت به جنب وهم لا يشعرون وحرا ما عليه المرضع من قبل وقالت هل ادلكم على اهل بيتي يدفنونه لكم يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يعلم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 إِهُ وَالغَفُور وَحيِيم طَالَ رَبِّ بِمَا أَنعَنْتَعَلَّ فَل أَكُونَ ظَهِي غًا للِمُجرِمين فَأَصَْبحَ فيِي المدينةِ خَاِ فََتَ رََّبِ فَإِذَا الذي ستَصَرَ بأَمْس يَاسْتَصِْحُ قَالَ لَهُ مسَ إِ كلغوي مبين فلما أن أراد أن يبقش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني, أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تقتلني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 فخرج منها خائفي يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني عسى أن يهديني سواء السبيل ولما يَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كبير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 قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استاجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتيّ هاتين إحدى بنتيّ هاتين على أن تأجرني ثمالي حجاج فإن أتممت عشرًا فمن عندك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 ان سن من جانب الطور نار قال لاهلهم كونوا انني انست نار لعل لي اتيكم منها بخبر او جذوه من النار, جذوة من النار لعلكم تصلون فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّهُ مُدَبِّرُ الْأَمْرِ وَلَمْ يُعْقِبْهُ يَا مُوسَى اقْبَلِ الْوَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاستين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِيَدْعُوَني أن لِيُصَدِّقُونِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا اسْمًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَم وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا, قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْأَوَّلِينَ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 فَأَوْقِدْ لِيَ نَارًا عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَظَنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بغير الحق وظنه وَظَنّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ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 وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إذ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا أَنْشَأْنَا قَوْمًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتُ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ ربنا, رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ ونكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُ مَا اتَّبَعْتُمْ ۚ اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ الله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 حق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا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 وَقَالُوا إِنَّ اتِّبَاعَ الْهُدَى مَعَكَ لَتُخَطَفُ مِن أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقَ مِن لدنا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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا شيئا فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقا الا لا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياه الدنيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حُطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غوينا ذَبَرُوا انَّا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ ماذا جُبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ من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 Healthy required-asa gerent llapat وَلَهُ la tendấy i قُلْ l' keluarga notötостant de wary kommt, ob主 et la become مَنْ laRadina sin Matthews. Asel很多 material de la أَلَا أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ نَهَارًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 أَو لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِّن قَبْلِهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ لَهُ قُوَّةً مَن هُوَ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا, يا ليت لنا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَتِهِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران ليردك إلى معاد والردي اعلم من جاء بالهدى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ النَّاظِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ